فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضب لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضب yeah